إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يوتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخل ويخرج ضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السَّكِينَةَ في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله علیمًا حکیمًا ليُدخِلَ المُؤمنین والمُؤمنات جَنَّاتٍ ليُدخِلَ المُؤمنین والمُؤمنات جَنَّاتٍ تجَرِي بِتحت هَلَنَّهارُ خالِدین فيها ويكفِرَ عَنْهُمْ سَيَئَاتِهِمْ ويكفِرَ عَنْهُمْ سَيَئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ